ومعنى يعبدون يوحدون يوحدون فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك من ربه فقل قل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعم وهو معبود ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الأصل الثاني معرفة دين الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وهو ثلاث مرات فالحصول الصدر أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله وحج الحرام, الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملاء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 لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه الشر الذي حذرها منه الشر وجميع ما يكرهه الله ويأباه والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الأصول الثلاثة وأدلة اصعد إخوانكم في شركة شور للإنتاج والتوزيع بالقاهرة أن يقدم لكم الأصول الثلاثة وأدلةها بصوت القارئ ياسر سلامة جز الله قارئنا خير الجزاء بسم الله الرحمن الرحيم الأصول الثلاثة وأدلةها تأليف شيخ الإسلام محمد بن سليمان التميمي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 شَرِبَ رَطْبٌ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عنهم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 والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الاصول الثلاثه فاذا قيل لك ما الأصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها فقل معرفه العبد ربه ودينه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 السماء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى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 وقال ربكم دعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ذاهرين ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوا وخافون إن ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبه والرهبه والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويذعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وذليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني وذليل الإنابة قوله تعالى وانيبوا إلى ربكم وأثلموا له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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى <تصفيق> ان كل شيء خلقناه بقدر المرتبه الثالثه الاحسان ركن واحد وهو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك والدليل قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم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 ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستطعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وسائل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 يا عبادي الذين آمنوا إن ارضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم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 انك ميتون وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون والناس اذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى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 وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع والطواغيت كثيرون رؤوسهم خمسه ابليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس الى عباده نفسه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 وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامهم جهاد في سبيل الله والله أعلم تمت الأصول ثلاثة ترقبوا إصداد بسم الله الرحمن الرحيم يا عبد يا عبدالله صوت من أعلى قدر لنفسك أنك مفضو فيه ما العمل الصالح الذي قدمته أجلت طرفي يماتا ويسرى باغيق تفكرت في أمر يوم الدنيا وطول الأمل سنرحل جميعا ونترك كل شيء إلا العمل الصالح ولكنه أيقظني من غفلتي وهز جوانحي وأزال غشاوة على عيني عندما قال سنصلي عليه الظهر أخبر زملائي انت انت. تأكدت أن الأمر جد لا هزل فيه، وأن أيام عبد الرحمن مكتب. بدور كان يحب بلاد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. تمر الأيام الأخيرة للحمل، وأضع طفلة كالبدر، أسميناها بدور، بدور.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 وفي هذه الليلة المباركة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته أسرعض خارج التفت أبحث عن هاتف لأخبر زوجتي ولكن خطواتي أسرع مني حمدت الله على نعمة الإسلام ونعمة إنزال القرآن سقط الضموع حزن أيام طويلة أما الآن ليس الضموع فرح حسب بل فرح بل كرح بدون أحضر أوراق التحاليل وبدأ يقرأ قلب الأوراق مرة أخرى استرق النظر إلي أكثر من مرة وعندما سألته هل هناك شيء وضع الأوراق على طاولته بدون مقدمات يوجد اشتباه بسرطان في الدم لم أصدق ما سمعت هول الصدمة جعلني لا أنطق وأنا أنظر إليه تحدثت العيون وسألت كيف كيف, كيف؟, كيف؟ بعد السلام على أهلكم تركت عيني تتجول في مساحة المهار. أرض جرداء، سكون مخيف صمت متواصل لا تسمع حديثا رغم كثرة السكين إبتن الناس من البنيان ما لم يسكنوه جامع الناس من الأموال ما لم يأكلوه إبتن الناس من الكنيان ما لم يسكنوه جامع الناس من الأموال ما لم يأكلوه طالب الناس من الآمال ما لم يدعقونه ضاعنا الموتى إلى ما قدموا وحلوه